أم حسب الذين يعملون السيئات يسبقون ساء ما يحكمون من كان يرجول قا الله فإن أزال الله لا أت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن كفّر ن عنهم سيئاتهم ولنجزيّنهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاء هذاك لتشرك ب ما ليس لك به علم فلا تطعهما ثم إلينا برجعكم فأُنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن ناس من يقول امنا بالله فاذا اذي في الله فاذا اذي في الله جعل فينه الناسك عذاب الله ولا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 واللحم من خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملون أثقاله وأثقالهم مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون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 فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها وابنها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون إِلَٰهٌ أَوْثَانٌ وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَبِتَغُوا فَبِتَغْوُ عِندَ اللَّهِ الرِّزْقُ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا له إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ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 ومنها آية بينة لقوم يعقلون